أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أقم الصلاة لذنوك الشم لفضيله <تصفيق> الدكتور محمد من الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل من الصلاة لذلوك الشمس إلى غَسَقِ الليل وقرآن الفجر إن أقم الصلاة لذلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر إن قرآن ومن الليل فسجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك ومن الليل فترجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك ومن الليل فتهجد به نافلة لك عصي أن يبعثك ربك ومن وقل رف أتخلني مدخل صدق وأفرجني مخرج صدق واجعل لي من لدنك I'm oh. وقو الرب ادخلني مدخل صدق واخرجني مخرج صدق وننزل من القرآن ما هو شف وننزل من وننزل من القرآن وننزل من القرآن هو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 وَحْيٍ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُلْ <تقو> اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ يا لفضيله بما قد eu أولئك هم الفاتقون <وذلك> ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنسيهم أنفسهم أولئك لا يستوي Yeah. وقد دعا من خشية الله وتلك الامثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون لو أنزل لو أنزلنا هذا القرآن لو ث آل الناس لعلهم يتفكرون <تصفيق> لو أن الله وتلك الامثال نضربها آل للناس لعلهم يتفكرون صدق الله العظيم الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم أولوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر نفات في العقد ومن لحاسد لذا حسد قل أعوذ برب الفلق قل أعوذ فلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب قل أعوذ من رب الخلق من شر ما خلق ومن شر غاسق ومن شر النفاسات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم